يَظُنُّونَ بِنا عَلَى آذَانِهِم فِي الكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا نَبَذُوا أَمَدًا نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بالحق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 قاومونا اتخذوا من دونه الهه لو لا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله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 وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِدٌ مِنْهُمْ كَمْ لبثتم قالوا نبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما نبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرَيْبٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانٌ يَعْمَلُ عَلَيْهِ بَنَانٌ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا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 مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَأَسْلِمَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 يحللَّونَ فِيهَا مِنْ أشَوِرَ مِ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ فِييابا وَيَْلبسُونَ فِيابًا خُقْرَم مِنْ سُادُسِ وَْتَبََقَ مُتكينَ فِيهَا على الأرائِك نِعمَّ الثَّوابُ وَوحَسُونَت مُتَفَق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 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ, أكفرت بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي أُشْرِكُ أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله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 أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يَقْلِبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاءٍ فَقًى فِيهَا فَأَصْبَحَ يَقْلِبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاءٍ فَقًى ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دور الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ تَخَلَّطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ يَخْتَلِطُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شيء المانو والفنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا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 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَشَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُم لَّكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا وَلِيًّا فَسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدَدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ جَعَلْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَدَعَوْهُنَّ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ, ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم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 وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوهُ وَجَعَلْنَا لِمَهْذِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمًا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 وَمَا سَارَ هُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ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 إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك امرك قال فإني اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى فلا تسألني عن أحدث لك منه ذكرا فنقل قام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 قاد بلاغت ملذني عذراء فانطلق فانطلق حتى إذا اتى يا اهل قريه استطعمى اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جذرا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتامير ما لم تستطع عليه صبرا ام السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سمما حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَسَّ طَاوِي وَيَظْهَرُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي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 قارئين فيها لا يبغون عنها حوا ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ردي البحر لنفد البحر قبل ان تفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي يوحى إلي أن